رحيم. الحمد لله رب العالمين <تصفيق> الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أأمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين في مسك الختام ونستحلف فضيلة الشيخ محمود سلمان الحلفاوي بالله أن يمتعنا فليتفضل سيادته مشكوة بل من الشيطان الرجيم Współpracujemy z Thank cho خاف مقام Bigi zienień na Wa liman khāfa man qāma mawran bihi jannatun Wa liman khāfa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 Szanowni Państwo, witam serdecznie, Be okay, a a I am the A I... So... Yeah. Uh Me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 اسم ربك الجلال تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام تبارك اسم ربك Tawarqas, muraqbi kazil Jalal walik orad.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 فإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت تبارك اسم ربك ذي الجلال ولكرام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 بك ذي الجلال والاكرام اذا السماء تبارك اسم ربك ذي الجلال بسم الله أتبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام. سواء شقت وأذنت لربها وحقت تبارك سم ربك ذو الجلال والإكرام السماء شققت وأذنت لربها وحقت تبارك اسم ربك ذي الجلال والاكرام الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء قد طوى امنت لي ما فيها وتخلت تبارك اسم بك ذي الجلال والاكرام تناركن سمورا بك ذي الجلال والاكرام ذي nie ma problemu, że w tym momencie, Sądzę, że فيها debilitacja jest bardzo szczęśliwego anyway, i nieznanego. Witam Państwa. Witam له مسرورا وأما من كتابه وراء ظهره فسوف يدعو Proszę o złą Falainna Rabbu kana bi balsir, bi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 zafa fiłolej liła mała sa fała kuło mary i فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله اعلم بما يقول فبشرهم بعذاب اليم الا الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم اجر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين Mali i Allahu في يوم الدين yeah. Kanabudu <Num> du wa All <laughs> out وإياك نستعين <تصفيق> الصراط المستقيم طالِبُ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ Hudud lil Muttaqin, arin al Sirat al Mustaqim, I'm <speaking> not <in Hebrew> alayhi <laughs> Que tão Sposób pragmatycznych zmian w I mm you. -hmm. Mm -hmm. mm -hmm. عَدِمَ مِنْ الرُّسُلِ قِيْ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَفْرَأَنَكَ رَبَّنَا لا الْمَصِيرُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلا وعليها ما اكتسبت ربنا الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤخذنا ربنا ولا تحمل علينا قصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا Siedzącym jesteśmy w tej رحمن الرحيم اليوم يئسى الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم لقوم وأقسمت عليكم نعمتي ورضيت لكم إن الإسلام دين الحق الله عظيم الفاتح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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المعضوب عليهم ولا الضالين آمين بآيات الله البينات اختتم فضيلة القارئ الشيخ محمود سلمان الحلفاوي قارئ بمحافظة سوهاج وصوت العرب بالقاهرة وذلك بمناسبة زفاف الحاج صلاح صيد مع تحيات لندس الإزعية بهو من دوار عائله, عائلة تيران بالحلفايه قبلي نحييكم ونلتقي بكم على خير ان شاء الله والسلام والسلام والسلام, والسلام, والسلام, والسلام والسلام والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته ودامت ايامكم افراح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته, ورحمة الله وبركاته